قيل الإمام الرباني عبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا قال بانه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه وهذا مستفيض عنهم تلقاه عنه ائمه الهدى بالقبول كالإمام احمد وإسحاق بن راهوي والبخاري صاحب الصحيح ومن شاء الله من ائمه الاسلام حتى قال محمد بن اسحاق بن خزيمه ما لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ثم ألقي في مزبل لألا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة وقد ذكر ذلك عنه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني وغيرهما فصل قال أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري في كتابه المشهور الإبانة بعد الخطبة فصل في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة أما بعد فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزله وأهل القدر مالت بهم اهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من اسلافهم فتاولوا القرآن على ارائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أقام به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات تواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذربين ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين وجحدوا عذاب القبر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 وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير والشيطان يخلق الشر. وزعموا أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وردا لقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأخبر أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن شاءه ولقوله ولو شاء الله ما مقتتله ولقوله ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولقوله تعالى فعال لما يريد ولقوله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما ولهذا سمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا اقاويلهم وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم دون الله ردا لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإعرضا عن القرآن وأما عما أجمع عليه أهل الإسلام وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم فاثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله وأصفوا انفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله بالقدرة عليه كما أثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبته لله تعالى فكانوا مجوس هذه الأمة إذ بديانه بديانة المجوس وتمسكوا باقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمه الله تعالى وأيسوهم من روحه وحكموا على العصات بالنار والخلود فيها خلافا لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخرج قوما بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حيمما ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وانكروا أن يكون لله يدان مع قوله لما خلقت بيديه وأنكر أن يكون له عينان مع قوله تجري بأعيوننا ولقوله ولتصنع على عيني وانكر أن يكون الله علم مع قوله أنزله بعلمه وانكر أن يكون الله قوه مع قوله ذو القوة المتين ونفع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحروريه وأهل الزيغ في ابتدعوا خالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية وأنا أذكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله وبه المعونة ثم قال الأشعري فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة فإن قالنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهنية والحرورية والرافضات والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون كيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائل ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به البنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وعلى جميع ائمه المسلمين وجملة قولنا إن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. وأن الجنة حق النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى وأن له وجه كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يدهما مبسوطتان وقال له عينين بلا كيف كما قال تجري به اعيننا وأن من زعم ان اسماء الله غيره كان ضالا وان الله علما كما قال انزله بعلمه وكما قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ونثبت لله السمع والبصر ولنا في ذلك كما نفت المعتزله والجهميه والخوارج ونثبت لله قوة كما قال اولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة ونقول إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل وأن أحدا لا يستطيع شيئا قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج من علم الله وأنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كما قال تعالى خلقكم وما تعملون وأن العباد لا يقدرون يخلقون شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كما قال افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وكما قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وهذا في كتاب الله كثير وان الله وفق المؤمنين لطاعته ولطاف بهم ونور لهم وأصلحهم وهداهم واضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطب بهم بالايمان كما زعم اهل زكريا يخطئان ولو لطف بهم واصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وأن الله يقدر أن يصلح يصلح الكافرين وان الله يقدر ان يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وطبع على قلوبهم وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره وان نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره ونعلم ان ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وما أصابنا لم يكن ليخطئنا وان العباد لا يملكون لأنفسهم طر ولا نفع إلا بالله كما قال عز وجل ونلجي أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه ونقول إن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القران فهو كافر ونذير بان الله يرى في الآخرة بالابصار كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الجوايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا راه المؤمنون في الجنه كما قال عز وجل كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى تجلل الجبل فجعله ذكى فعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا وندين بأنه بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمور كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون ونقول من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمان وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصوعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبعين والأراضين على إصبعين كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذين بان لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالجنة ونرجو الجنة للمذربين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين وأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم للروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وأن الله عز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكف عن ما شاجر بينهم وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الجوايات التي يثبتها التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوا وأثبتوا خلافا لما قال أهل الزيغ والتغليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجمع المسلمين وما كان في معناه. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفاه وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم دن فتدلى فكان قبل قوسيني أو أدنى ومن ديننا أن نصلي الجمعة والاعياد وسائر الصلوات خلف كل بر وغيره وكما روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج وأن على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرد الدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندينوا بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقض بخروج الدجال كما جاءت به جواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر ان لذلك تفسيرا ونرى الصدقه عن موت المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحره وسحراء وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبله برجهم وفاجرهم وموارثتهم، ونقض بان الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات وقتل فباجله مات وقتل، وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت بذلك جواية وندين الله بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعه ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج لما ذكر من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا قلت وهذه الجمر التي ذكرها في الإبانة هي الجمر التي ذكرها في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث وذكر أنه يقول بذلك كما تقدم نقل ابن فورك لذلك لكنه في الإبانة بسطها بعض البسطي بالتنبيه على ما أخذها لأنه كتاب احتجاج لذلك ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقط وقد تكلم في مسألة رؤيه الله ومسألة القرآن بما احتج به في ذلك ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش ان قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استواء وقد قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب وقال بر الله إليه وقال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه وقال حكيه عن فرعون يا من ديار صرح العلي ابلغوا الاسباب اسباب السماوات فاضطرى الى اله موسى واني لا كذبا تذب موسى عليه السلام في قوله ان الله عز وجل فوق السماوات وقال عز وجل امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال امنتم من في السماء لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء فالعرش أعلى السماوات وليس إذا قال منتم من في السماء يعني جميع السماء وإنما اراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن, الق... أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا فرأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستوين على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض ثم قال فصل وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوّد الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجهد أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة وذهب في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما ذكروه كان لا في العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والارض فالله قادر عليها وعلى الحشوش بعد كل ما في العالم فلو كان الله مستوياً على العرش بنا الاستيلاء وهو عز وهو عز وجل مستود على الاشياء كلها لكان مستوي على العرش وعلى الارض وعلى السماء وعلى الحشوش والاقذار لأنه قادر على الاشياء مستو عليها وإذا كان قادر على الاشياء كلها ولم يجوز عند احد من المسلمين ان يقول إن الله عز وجل مستوي على الحشوش والاخليات لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها وزعمت المعتزلة والحرورية أن الله في كل مكان فلازمهم أنه في بطن مريم والحشوش والأخلية وهذا خلاف للدين الله تعالى عن قولهم ثم قال مسألة ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره يختص العرش دون غيره كما قال الكاف العلم وأنا الاثار الآثار وحملت الأخبار وكان الله بكل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها وإذا كان تحت الأرض فالأرض فوقه والسماء فوق الأرض وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا أن الله تحت التحت والأشياء فوقه وأنه فوق الفوق والأشياء تحته وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته هذا المحال المتناقض تعال الله عن افتراءكم علوا كبيرة. دليل آخر ومما يدل أن الله عز وجل مستوى على عرشه دون الأشياء كلها. ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جوبل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر وروى عبد الله بن بكر حدثنا هشام أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا غير الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفجر الفجر أروا عبد الله بن بكر التسامي حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونه حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهنية حدثه قال قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلثان الليل نزل الله آه إلى السماء فيقول الله من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر دليل آخر وقال الله يخافون ربهم من فوقهم وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقال ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستوين على عرشه والسماء بإجماع الناس ليست الأرض فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستوين على عرشه قلت قوله منفرد بوحدانيته ونظير قول ابن كلاب المتقدم ثم قال دليل آخر وقال الجلل وعز وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يتكهم الله في ظل من الغماء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 إني متوفيك ورافعك إلي وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماوات ومن دعاية الاسلام جميعا اذا هم رغبوا إلى الله في الأمر النازل بهم يقولون جميعا يا ساكن العرش ومن حلفهم جميعا لا والذي احتجب بسبع سماوات دليل الآخر وقال الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقد خصت الآية, وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإذ خال الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس أن إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولا ويترك أجناسا لم يعمهم بالآية فدل على ما ذكرنا أنه على أنه خص البشر دون غيرهم وذلل آخر وقال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قال عز وجل وعرضوا على ربك صفا كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيته إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل قلت فقوله الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة بيانوا أن كلامهم يقتضي عدمه وقوله ولا أجابوا له بذكرهم إياه وحدانيته موافقة لابن كلابة فيما ذكره من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق فمن لم يقر بذلك لم يقر بوحدانيته وقوله كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه لأنه مستوى على عرشه يبين معنى ما ذكره في الموجز كما نقله ابن فورك لما قال في جواب المسائل أتقولون إنه خارج من العالم إن أردت أنه ليست الأشياء فيه ولا هو في الأشياء فالمعنى صحيح وأنه لم يرد بذلك مجرد النفي المقرون بإثبات كونه فوق العرش كما صرح به هنا ويؤكد ذلك أنه بين أن الذين يصفونه بالنفي يقول كلامهم كله إلى التعطيل وأنهم لا يثبتون له حقيقة ولا يجبون له وحدانية دليل آخر قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض فسمى نفسه نورا والنور عند الأمة لا يخلو أن يكون أحد معيين إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم وروأت العلماء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنه فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام والله عز وجل فوق ذلك قلت وهذا حديث رواه عن الإمام أحمد والحاكم الحافظ المعروف بالعسال في كتابه المعرفة قال حدثنا محمد بن العباس حدثني عبد الوهاب, العبد الوهاب الوراق حدثنا علي بن عاصم عن ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنما بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك قال عبد الوهاب الوراق من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي الخبيث إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة وقال حدثنا محمد بن علي بن الجارود حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا عاصم بن علي بن عاصم حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فان ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك قلت وهذا لفظ الحديث وأما قوله ما بين عرشه إلى السماء الف عام فإن حقه أن يقول ما بين كرسيه والعرش كما في الحديث المشهور عن ابن سعود وإما رواه أيضا الحاكم أبو أحمد حدثنا محمد بن العباس حدثني عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر عن المسعودي عن عاصم بن أبي بن جود عن زر عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال ما بين السماء والأرض مسيرة خمثمائة عام وما بين كل سمائين مسيرة خمثمائة عام وبصر كل سماء خمثمائة عام قال أبو النظر يعني غلظة يعني غلظه، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق ذلك الله عز وجل على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وقال عبد الوهاب هكذا يعرف الإسلام ثم قال شرعي دليل آخر رواه العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن عمله وروى العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفاره فهل يجوز فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء قال فمن أنا؟ قالت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنه قال وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماوات قلت وهذا كله موافقة لما ذكره ابن كلاب فإنه استدل بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بانه في السماء على أن الله فوق عرشه فوق السماء فعلم أنه لا يمنع السؤال بأين بل يثبته ابن كلاب فقد تبين بما ذكرناه من كلام الأشعري بلفظه أنه موافق لابن كلاب في أن الله فوق خلقه وأن ذلك واجب من طريق العقل بحيث يكون من نفى ذلك معطلا للصانع منكرا لوحدانيته كما صرح به الأشعري موافقة لابن كلاب وأنه موافق له في السؤال عنه بأين والجواب بأنه في السماء كما ذكره الأشعري وأنه منكر لتأويل من تأول الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك مما يشترك فيه العرش وغيره وان الاستواء يختص بالعرش وأنه فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون الله فوقه كما قد بيّن هذا المعنى في غيره من كلامه وهذه المواضع الثلاثة التي زعم ابن فورك أنه مختلف فيها ولم يأتي من كلام الأشعري بما يشهد له وهذا الكتاب هو من أشهر تآليف الأشعري وآخرها ولهذا اعتمده الحافظ أبو بكر السمعاني في كتاب الاعتقاد له وحكى عنه في مواضع منه ولم يذكر من تآليفه سواه وكذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الذي صنفه وسمه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبو الحسن الأشعاري قال بعد أن ذكر فصلا من محاسنه فإذا كان أبو الحسن كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه فيما يذهب إليه أكبر العباد ولا يقدح في معتقده غيره ولا يقدر في معتقده غير أهل الجهل والفساد، فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة، ونجتانب أن نزيد فيه أو ننقص منه. تركا للخيانة ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة. فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه بالابانه وذكر ذكر ابن عساكر خطبته، وما ذكرناه حرفا بحرف إلى باب الكلام في إثبات الرؤيا. ثم قال عقب ذلك فتاملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما اوضحه وابيناه واعترفوا بفضل هذا الامام العالم الذي شرحه وبينه انظروا سهوله لفظه فما افصحه وأحسنه وتبينوا فضل ابي الحسن واعرفوا انصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه واسمعوا وصفه لاحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين قال ولم تزل الحنابلة بأغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات والأيام تعطى ضيد بالأشعرية حتى حدث الاختلاف في زمن أبي, نصير القش... أبي نصر القشيري ووزارة النظام وقع بينه انحراف من بعضهم على بعض لانحلال النظام ولذلك كان يظهر هذا الكتاب كل من يريد إظهار محاسن الأشعري من أهل كما ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر. قال سمعت الشيخ ابو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل بوشنجي الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه أن الامام ابي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن بن احمد الصابوري النيسابوري قال ما كان يخرج إلى مجلس دي درسه الا وبيده كتاب لبنت ابي الحسن الأشعري ويظهر الاعجاب به ويقول ما الذي ينكر على من هذا الكتاب على من هذا الكتاب شرح مذهبه قال الحافظ ابو القاسم فهذا قول الامام ابي عثمان وهو من اعيان اهل الاثر بخراسان وقال أبو العباسي أحمد بن الثابت الطرقي الحافظ صاحب كتاب اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع في بيان مسألة الاستواء من تأليفه ورأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتعطي الاستواء إلى أبو الحسن الأشعري وما هذا بأول باطن اندعوه وكذب ان تعطوه فقد خرأت في كتابه الموزوم بالإبانة عن أصول الديانة أدلة من جملة ما ذكرته على إثبات الاستواء وقال في جملة ذلك ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله في الأمر النازل بهم يقولون جميعا يا ساكن العرش ثم قال ومن حال فيهم جميعا قولهم لا والذي احتاج بسبع سماوات وكذا الشيخ نصر المقدسي له تأليف في الأصول نقل فيه فصولا من كتاب ربانة هذا وكان في وقفه به نسخة وكذلك الفقيه أبو المعالي مجلي صاحب كتاب ذخائر في الفقه قال حفظ أبو محمد بن المبارك بن علي البغدادي المعروف بالطباخ الطباخ في آخر كتاب العبانة نقلت هذا الكتاب جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعي أخرجها إلي في مجلد فنقلتها وعارضتها بها وكان رحمه الله يعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول لله من صنفه وينظر على ذلك لمن ينكره قال وذكر لي ذلك وشافهني به وقال هذا مذهبه به وإليه أذهب فإن قيل ابن فورك لم يذكروا هذا قيل له سببان أحدهما أن هذا الكتاب ونحوه صنفه ببغداد في آخر عمره لما زال استبصاره في السنة ولعله لم يفسه في بعض الكتب القديمة بما أفصح به فيه وفي أمثاله وإن كان لم ينفي فيها ما ذكره في الكتب المتأخرة ففرق بين عدم القول وبين القول وبين القول بالعدم وابن فورك قد ذكر فيما صنفهم الأخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك فقال انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المذاهب المعتزلة إلى من نصرت مذاهب أهل السنة والجماعة بالحلل العقلية وصنف في ذلك الكتب وهو بصري من أولاد أبي موسى الأشعري فلما وفقه الله لترك ما كان عليه من بدع المعتزلة وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة ظهر أمره وانتشرت كتبه بعد الثلاثمائة وبقي بقي إلى سنة أربع وعشرين وثلاث قال فأما أسامي كتبه مما صنفه إلى سنة عشرين وثلاث فإنه ذكر في كتابه مما فإنه ذكر في كتابه الذي سماه الصمد في الرؤيا أسامي أكثر كتبه. فذكر الفصول والموجز وظلهما. ثم قال قد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وثلاث وصنف فيها كتبا ذكر منها أشياء. قال ابن عساكر بعد أن ذكر كلام ابن فورك هذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصاليفه وقد وقع علي أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه فمنها رسالة الحث في البحث ورسالة الإيمان وأهل يطلق عليه اسم الخلق وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق وذكر عن عزيز بن عبد الملك القاضي قال سمعت من أثق به قال رأيت تراجم كتب الإمام أبو الحسن فعلتها أكثر من ثمانين وثلاثمائة مصنف السبب الثاني أن ابن فورك وذويه كانوا يميلون إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوها وقد ذكر فيما نقله هو من ألفاظ بن كلاب وهو من المثبتين كذلك كيف تصرف في كلامه تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الوالدة في إثبات ذلك كما فعله في كتابه تأويل مشكل النصوص فكان هواه في النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات من كلام إمته وغيهم وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري كيف زاد فيه ونقص معنا المنقول نحو ورقتين فلعله أيضا قد عمل ذلك فيما نقله من كلام الكلاب إذ لم نجد نحن نسخة الأصول التي نقل منها نحن حتى نعلم كيف فعله فيها وفيما نقله تحليف بين لكن ما في ذلك؟ ماخذ من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة والشريعة النبويه لظنه أن هذا هو الحق الذي لا تأتي بخلافه فكذلك هو أغن أن ما زاده ونقصه يجيبه بعض أصول ابن كلاب ولا والا وإلا كان في مضار من كلامه ما خلافه وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقه يسمجون أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قولية توافق مع من شريعته، حتى يضعوا أحاديثها توافق ذلك المذهب وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن فورك لم يكن من هؤلاء، وإنما هو من الطبقات الثانية الذين ينسبون إلى أئمة الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدونهم أنه الحق، فهذا واقع في كثير من طائفته، حتى أنه في زماننا في بعض المجالس المعقودة قال كبير القضاة إن مذهب الشافعي المنصوص عنه كيد وكيد وذكر القول الذي يعلم هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله ونقل القاضيان الاخران عن أبي حنيفة ومالك مثل ذلك فلما رجع ذلك القاضي قيل له هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو أي أن الشافعي لم يقل هذا فقال هذا قول العقلاء والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء ينقلون على إيمة الإسلام المذاهب التي لم ينقلها أحد عنه لاعتقادهم أنها حق فهذا أصل ينبغي أن يعرف ومن أسباب ذلك أيضا أن الأشعالية ليس له كلام كثير منتشر في تقرير مسألة العرش ونبينة المخلوقات كما كان, ابن كما كان لابن كلاب إمامه وذلك لأنه تصدى المسائل التي كانت المعتزلة تظهر الخلاف فيها كما سألت الكلام وضؤية وإنكار القدر والشفاعة في أهل الكبار ونحو ذلك وما فلم يكونوا يظهرون الخلاف فيه إلا لخاصتهم لإنكار عموم المسلمين لذلك وإنما كان سلف الأمة وإمتها يعلمون ما يضمرون من ذلك بالاستدلال فالأشعري تصدى لرد ما اشتهر من بدعهم فكان إظهار خلافهم في القرآن وضؤية من شعار مذهبه التي لم يتنازع فيها أصحابه وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة بخلاف ما لم يكونوا يظهرون مخالفته لأنه كان أدخل في السنة وأعظم في الأمة وأثبت في الشرع والعقل مما أظهروا مخالفته حتى أن فضلاء الفلاسفة كابن وليد بن رشد يحكون مذهب الحكماء إثبات العلو فوق المخلوقات مع أن مذهبهم تفسير الرؤية بزيارة العلم وأن القرآن خلقت حروفه في النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فلم يتصد الأشعري لردهم ردا يشتهر عن المعتزله إظهار الخلاف فيه وبيان تناقضهم فيه فلذلك لم يكن خلافهم فيه من شعائر مذهبه بل يوافقهم في اصول قال بعض متبعيه فيما أنها مستلزمة النفي العلو عن العرش فبما انها مستلزمه النفي العلو على العرش وان كان الأشعري وائمه اصحابه لم يقولوا ذلك وقد علم أهل المعرفة والعقل والبصيرة أن تلك الأصول التي وافقهم عليها أقوى استلزاما لقولهم فيما أظهر فيه منها لما لم يشتهر عنه خلافهم فيه ولهذا صار جمهور الناس من المثبتة والنفية يعودون ما عليها أولئي المثبتين للرؤية والكلام وغير ذلك مع نفي العلو على العرش من أعظم الناس تناقضا في الشريعة والسنة وفي العقول والقياس ولهذا من حقق منهم كالرازي وأمثاله يميلون في الباطن إلى النفي في مسألة الرؤية أيضا وغيرها فصل وهذا المعنى الذي نبه عليه من كلاب من مضاهات الجهمية للدهرية والثانوية كلام جيد ونحن كنا قد كتبنا ما يتعلق بذلك في أثناء الكلام كما سيفيء قبل أن نقف على كلامه وبينا أن قول الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم متولد عنه لازم الله هو نحن قول من ينكر الصانع بالكلية وهذا الذي سماه هؤلاء الدهر هو الذي يسميه أولئك واجب الوجود وقول جهمية مضاهر لقولهم في لزوم تعطيل الصانع أيضا ولهذا ذكرنا في غير هذا المرض أن أسانيد جهم تريو إلى المشركين والصابين والمبدلين واليهود المبدلين وذكرنا أن شر هؤلاء هم القرامطة والباطنية نفات الأسماء وصفات مطلقة وأن قولهم مأخوذ من قول ملاحدة المجوسي وقول ملاحدة الفلسفة الصابين الدهريين وهذا يبين صحة ما ذكر الله كلاب من مضاهات الجهمية لهاتين الأمتين الدهرية الصابئين المسركين والمجوس الثانوية ولهذا كان قول التحديات من الجهمية هو في الحقيقة قول هؤلاء ومضمونه تعطيل الصانع وقريب من قول من يقول من الجهمية إنه في كل مكان فإنهم يجعلونه وجود الموجودات كما قد شرحناه في موضعه وكل من لم يقل أن الرب سبحانه واحد منفرد المباين لمخلوقاته كان من هذه الطوائف وفي إنكار ابن كلابن عن جهمية لما شباهم بالمجوز وقال كذلك زعمتم أن الواحد ليس كمثله شيء تعالى عما قلتم كان لا نهاية له ثم خلق الأشياء غير منفكة منه ولا هو منفك منها ولا يفارقها ولا تفارقه فعطيتم معناهم ومنعتم القول ولا دليل على أنه منع من القول بأن الله لا نهاية له وأنه لا ينفي النهاية والحد كما زعم ابن فورك وغير فسر الرجل معنه فيما نفاه من الحد فإن جعل هذا من منكر قول الجهمية ولا ريب أن ما أثبته من أنه واحد منفرز بنفسه مبايل لمخلوقاته فوق العالم ينافي دعوة أنه لا نهاية له ثم قال ابن فورك فصل آخر وذكر بعد ذلك كلاما يدل على أن أصله هو الحق أن نجزمع الشيئين من طريق الإثبات في وصف لا يجب به التشبيه كما لا يجب اجتماعهما في وصف من طريق النفي وهو قوله في الزام المعتزله إذ قالوا له إنك أوجبت التشبيه إذ قلت أن الله تعالى مباير منفرد من خلقه لأجل أن ذلك إذا وصف به ووصف به الخلق واشترك فيه تشابها فقال إذا كان يلزم بزعمكم إذا قلنا إن الله تعالى واحد منفرد التشبيه فكذلك إذا قلتم إنه واحد لا منفرد وواحد لا منفرد لأن الوصفين جميعا في الخلق منفرد ومنفرد ولا منفرد ولا منفرد فلما لا يقول إذا كان حكم كان منفردا حكم كان مفردا أن يكون حكم ما لا ينفرد حكم ما لا ينفرد إذا كان جميعا في الخلق ثابتين فإن مرضى بأبصار قلوبكم حيث أريد لكم فإنكم ستجدون ذلك كما وصفنا لكم قلت هذا يدل على أنه لا يعني بتفسيره للواحد بأنه المنفرد المباين ولا ينقسم كما ذكرهم نفورك لأن عدم الانقسام مخصوص عنده بالله تعالى ما سواه مما يدرك وجوده فإنه ينقسم فابن كلام قد جعل هذا الوصف يمكن ثبوته للمخلوق وأنه يكون واحدا منفردا وانه كان جسما كما تقدم بيان ذلك من كلامه وتفريقته بين الجسم المصمت والجسم المتخلل وهم إنما أوردوا عليه لما فسروا الواحد بأنه الذي لا نظير له ولم يثبتوا له حقيقة يكون بها واحدا وهو أثبت حقيقة بها كان واحدا وهو انفراده بنفسه ينتهي هنا مجلسنا هذا